الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا يرعلم الله وتذ ووج ف ان خيرا الزاد اتقوا واتقونها لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمُ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا كَمَا هَدَاكُمْ فَانكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْقُرُوءِ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ مَا أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَرْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَانْصُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا في الدنيه وما له في الاخره من خلق ومن من يقول ربنا اسكنا في الدنيا حسنه وفي ال يُؤْتِي حَسَنَةً وَكِينَ عَذَابًا نَّاض ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ